للسفر أو لسه في بعدك مكان بروح عليه عشان افتكر نفس الكلام وكأن شيء بشد فيه يقول لي ارجع لأن ده نفس المكان لا سهلا <تصفيق> أول We'll <laughs> أنا اللي دوس علي يدوس لو روحي فيه وبلش نصيحك كان صحبها أولى بيها والحد آخر لحظة بين أنا امرأي اتكش على شمعتي وتعلق عليه now